يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم ما كانت مرصادا للطاغين مآبا لا بسين فيها أحقابا لا يَذُوقُونَ فيها بَرْدًا وَلا شَغَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً أَنفُقُوا وَفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا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 لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَّبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا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 وَ زِعَاتِ غرْرقَ وََّ شِقاتِ نَشْطَى وَسابِبحاتِ سَببح فَسَّابِقاتِ سَبقَ فَْمُدَبّاتِ أَمْرى يَوْمَ تَرج فاجِفَ تَتْبع هَروادِفَ قُلومُهِ يأَمَ إذٍاجِفَ أَبَصَارُهَا خَااشِع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 رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ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 عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الْذِّكْرَىٰ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ وَمَن مَّنْ جَنَاكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنهُ تَلَنَّاهُ كَلَّا إِنَّهَا تِلْكَ الْكِرَّةُ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بررة خُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْدَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ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 وَفَاكِهَةً وَأَبًا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ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 لممَن شَ أَمِك أَن يسْتَق وَما تَشَونَ إِلَّا أي شَذا الله رَبّ العالممين بِسمِ اللهِ الرَّحمَ الرَّحيم إ السمُ فَطََت وَإذاَا الكَوكِبُ تَتَرَ وَإِذَا البحار فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاء ركبك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 تُم بِهِ تُكَلِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الأرائك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 والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قُتِلَ أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود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 فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر إِلَّا من تولى وكفر فيعلبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفاجر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 أَّاإِسَانُوا إِذَا مَبتَ لهُ رَبّهُ فَأَكْرَمَ وَنَعَمَهُ فَيَقولُول رَبّ أَكْرَمًا وَأََّا إِذَا مَبتَلَهُ فَقَدَّ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقولُ رَبّ أَْهَانًا كَلَّا بَلَّ لا تُكْرمونَ اليَتم وَلَا تَتح رَبّونَ على طَعَامِ المِسكين وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لّمّا وَتُحِبّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ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 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا دَامَ قُرْبَةً أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدًا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسِي وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذْ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَا لَهُم رَسُولُ اللَّ نَ قَتَ اللَّهِ, الله وَسُقُيَهَا فَكَذَبُهُ فَأَقَرُهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَم بِهِمْ فَسَووَّهَا وَلَا يَخَافُهُ قُبَهَا بِسمِ اللَِّ الرَّحْمَِ الرَّحيِيم.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 لا يصلها الا الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاثقل الذي يؤتي ما له يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا بتراء وجه ربه الاعلى ولا سوف يرضى